لمن خاف مقام ربه لن نتاهمان فبأي آلات ربهما تكذبان ذرة فبأي آلات ربهما تكذبان فِيهَا <تصفيق> مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ إِنَّهُ كَانَ قُرْبَ الْجَنَّةِ انَّ مَا طَرَحْتَ قَدْ نَطَلُبُهُ مِنْهَا قَبْلَهُمْ لَمْ يَظُنُّوا أَنَّا إِرْسَالُنَا قَبْلَهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُمْ آلاء ما تكذب آلاء ما تكذب فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ما العين من الله الثالث فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ما زاكلة ونخل وغمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حمحة صراتنا في الحيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لن and he